الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأثنان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنسار على سبيله ونهه إلهي المدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله فطر هذا الفطر يستمر على جنة من المسار والأحكام التي تتعلق بدخول عدة في عدة ودخول مكاح في العدة ومن حكم إذا وطع رجل امرأة وهي في عدةها وهذا الفصل فصل مهم جدا لأنه قد يعصر الحطأ فيقع الوضع بشبهة وقد يقع الوضع في مكاح فاسد ويكون لمرأة في عجتها في حال عجتها ومن هنا يرد السؤال هل العبى الأولى التي كانت فيها المرأة تلغى ثم تستأنف وتعتد من جديد أم أنها تنقطع عن هذا المكاح الخاسف ثم بعد ذلك تبني عن العبى تنقطع العبى بدخول المكاح ثم يفاعوا يفرقوا بينهما يعني بين الزوج للزوج المعتدس ثم تبني على عدةها القديمة هذا السؤال ومن منعتنى البلماء والعلمة رحمهم الله بديان كثم هذه المسألة وطدر المصلف رحمه الله هذا الفصل بمسألة أخرى نهد بها الكلام على ما الله من المسائل وهي مساله طلاق المراه من زوجها الغائب او وفات زوجها او وفاه زوجها انها ولا تعلم بوفاته وما بالطلاق إلا بعد بعد مضي مده فالسؤال هل تحتسب عده الوفاه من حصول الوفاه الحقيقيه ام أن انها تحتسب عده الوفاه من بلوغها الخبر تحيث تبدأ وتشرع في العزة فقضينا رحمه الله أن من نافع عنها غيرها الغائب ولم تعلمت بوفاته فإنها تعتد من في الوفاة فلن وقعت الوفاة في أول شهر محرم ثم نظر لمدة العزة أربعة أشر من عشر وعلمت بعد مبيلية هذه المدة فقد خرجت من عدة الوفاة فإذا كونه بلغها متأخرا أو بلغها أثناء عدة الوفاة فأمين لي شهر أو شهران أو ثلاثة أشهر سواء مضى أكثر العدة أو نصر عدة الوفاة او أقل عدة الوفاة فالحكم واحد أنها تحتشد إدتها من اليوم الذي ما ستفيه وفي هذه المثلة مذهب سمول العلماء رحمه الله أنها تتدع بيوم الوفاة وتعتد بيوم الوفاة حتى ولو بلغها الخبر بعد ثمان عدة وفاة 14 و 10 فإنها يحكم بكونها قد خرجت من الريض المثلة الثانية مصرع على هذا الحكم وهي أن يطلقها زوجها ثم يكتمها الطلاب ولا يراجعها حتى تخرج من عدتها أو يطلبها زوجها ثم يشب لها كتاب وفي قرية المدينة بعيدة ولا يبلغ كتاب إلا بعد مضي الأرض الثلاثة حيضات على القول بأن عدة مطلقة بالحيضات أو الثلاثة الأطهار على القول بأن عدة مطلقة بالأطهار فتمضي هذه العدة فيبلغها الخبر أن زوجها طلقها حكم بخروجها من عدة الطلاق وعلى كل حال سواء مضت عدة الطلاق أو الوفاة كارنة أو مضى بعضها وهو الأكثر أو الأقل أو في المنقص في الوقت علمت في سميع هذه الصور واحد وقالوا إن العبرة في العدة أن, أن يحصل الاستبراء وقد حصل أنه مضت مدة بعد الطلاق من يجامعها فيها زوجها ومن فيها زوجها وخطر الاستدراء وخلو الرحل فالمعامة يعني من جهة النظر إلى مقصود الشرع من العدد موجود معامة موجودة وقالوا هي محتدة محكم بكونها في شداد لم تحتد حقيقتها وإن لم تحتد حقيقتها يعني هناك شرب يسمونه والحقيقي وقد تقبلنا أنا غير مرة فهي في عدة الوفاة شكمة لا حقيقة لأنها لم تمي ولم تقصد ولا في المحكم لأنها كأنها أسدت في عدة الوفاة قالوا لأنها عبرت بعجل علمها وجهرها لوفاة زوجها طبعا قال بعض الظلماء أن العدة لها معنى تعبدين أن مقصود الشاعر أن تتعبد ويتقرب الله وكنت أرجح هذا القول سابقا وأفتديه ببعض المسائل ولكن تبين حقيقة ورشحان مذهب الجمهور وأن العدة في الصلاة العدرس فيها بحين صدور الطلاة سواء بلغها الخبر بعد انتهاء العدة أو قبل انتهاء فائدة الخلافة ففي الخلاف لو قلنا انها تحسب بسعف طلقها محمد ووقع طلقه في اول محرم ونظر حيضتان سال عنك ان قبل ان تاتي الحيضه الثالثه فمن حقنا المراجعه طب عندنا اشكال لو نعت الحيضه الثالثه لو مرضت حيضه الثالثه لان ادعى ان قبل الحيضه الثالثه في هذه الحالة لو راجعا عند الجميع ذلك فكانت الطلقة الأولى طلقة الرضعية وكان طلقة الرضعية لكن الإشكال ومحل الخلاف أنه لو طلقها فنضت الثلاث الحيضات ثم عنه بعد مذي الثلاث الحيضات استأنفت على القول الثاني المرجوش وحل له عنه راضيها لأنه لم تكن منجل وحكم بأنها خيو وخرجت من عصرة زوجها على قول الشنهور وهو القول الأول الراجح وحينئذ لا بد أن يأخذ عليها من يديد ان ضغي ذلك ضغيت له طلقات وعدة موقوعة بشبهة أو زمن أو بأقد فاتب كمطلقة قال رحمه الله وعدة موقوعة بشبهة وعدة موقوعة بشبهة امرأة أخطأ رجل فضمها زوجة له فوق الأهل وكانت تضمه زوجة لها أو حصلت شبهة يعني شبهة تقع من الطرفين وقد تقع من الطرفين دون الآخر فيكون مرض بشبهة بالنسبة للطرفين كل منهما يظن أنها زوجة أن الزوجة تظنه زوجة والزوجة يظنها زوجة فوقئها وقضيها انها ليس الزوجة انه ليس لزوجه في هذه المسالة يسمى رب الشبهات ان العمر الشبه وظنها زوجة الله او ظنها حلالا لان الشبه تشمل الشبه دي الاشتباه بقرنها زوجة الله والاشتباه بانها حلال ليشبث الحكم وشبث المحل ففي هذه المسالة اذا وقر كورشها المقرفين وقد تكون منها حديثا دولا آخر مثل والعواذ بالله يشافر وجنفاجر عزموا إياكم يخدع المرأة وتظنه زوجا لها ثم يأتيها يهمها أنه, أنه زوجها وليس لزوجها فهو يصيرها بنفس المرأة في هذه الحالة يدلس عليها واشتبع عليها الأمر إذا وقع هذا الوقت فالمرأة في الزوج الزوجة الأول وهذا الوضع يختلف في ماء الرجل الثاني بماء الرجل الأول فإن كانت المرأة بعد قهرها لم يجانع زوجها الأول لا بد وإن تعتد عدة الطلاق حتى نتحقق من أن الرحم لم يحصل فيه ذلك الماء في الحمل وحينئذ يتحقق بزراعة الرحم الثلاث الماء بالنسبة للزنا هذا الله وياكم فكذلك لو أن المرأة والعياذة بالله أقرهت على الزنا فزنت ثم عرابة تتزوج نقول لا يحب ذاكي أن تزوجي حتى يحصل الاستقرار بالرحمة وذلك حتى تحصل العدة بعد الوضع المتحرم فتعتد عدة في الصلاة وهذا قد تقدم معنا أو شيء فينا إن شاء الله هو تقدم معنا في موانع النكاح إشارة إلى هذا وهو أن الزانية لا يجوز نكاحها المرأة التي ذنب والعيابة لله لا يجوز من نفس الزوجة إلا بالشرطين الشرط الأول توبتها من الزنا والشرط الثاني أن تعتد يعني يتبير لنا براعة ورحمها عن طريق العزة وهذه الحده السؤال بضع حيضه او حيطتين او عده الطلاق قلنا تعددت عده الطلاق وما انقضى التفسير الذي مضى معنا في عده الطلاق نعم او ذهب او باخذ فاسد او باخذ فاسد بناء على ذلك اذا اذا قرانا في كتب العلماء ان الله ان الجاهله لا يجوز بزوجها مثل لو أن امراه خانت زوجها وهذا قلنا لا يجب من زوجها أن يأتيها بعد هذا حتى يقع تقع العدة وتكون كعدة القلاق أو استبراء عندما يقول أنه يفل فيه الاستبراء فإذا لا بد خيانة للفروج وخيانة للحلال عن الحراسة لا يستلق لأن الله عز وجل جعل للحلال حكما وللحرام حكما ولا يجب الخلط بينهما ويجب على المسلم أن يستدق ما أحل الله في يذهل وما حرم في يستمجه فما كان حلال من أولاد من وضع له حكمه وما كان من أولاد من زمن والسفاح من زمن الحرام عن طريق يبصل وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب فهو واجب وهذا الواجب وهو معرفة الحلال من الحرام أو تميزة الحلال من الحرام في يتوقف على عدة الطلاق حينئذ تقلم هذا فأتد عدة الطلاق كان, كان مطلقة فما تقدمنا على عدة الطلاق وقفصلنا فيها وإن وضعت معدد معتدة بشبهة أو إنتاح فاسد فدق بينهما وأكلمت عدة الأول ولا يستفق منها مقامها عند الثاني ثم أكذت للثاني وتحل له بأقد بعد قضاء العدتين قال رحمه الله تعالى وان وضعت محتلدة بشبه وان وضت محتبة بشبه امراة عدتها في عدة عدة من طلاق قلمها زي تجلس في فجاء رجل وجامعها يضمها زوجة له هذا وضع شبه في هذه الحالة يريد السؤال نحن أثبتنا أن للطلاق الشرعي عدة وللوضع بشبه عدة وللوضع المحرم عدة فإذا دخلت العدد على بعضها ماذا تم في القدر الصفل تم في هذه الحالة حين نعتدد من طلاقها من زوجها الأول ومضى مثلا مضى السدف مضى حيضة أن حصل وقع بعد مضي الحيظة الأولى حينئذ ما نحكم طبعا الوقع الشبهة إلا بعد طبعا وقع قبل طب الحيظة الثانية فالحيظة الثانية هذه الخالسة تأتي بعد وقع الشبهة فلا تتكسب من حيظة الأول ويفرق بينهما هذا بالنسبة لوقع الشبهة. يلتحت أيضاً هناك احكام الفاتحة للسلاء فإن يلتحت بوضع الشبهة أيضاً ماذا ترح إنهم أروا قولي أو النكاح أو نكاح الفاسد النكاح الفاسد وضع الشبهة خالفة النكاح الفاسد طبعاً النكاح الفاسد نكاح نكاح الشغار نكاح امرأة نكاح الشغار وهي مثلاً في عدة جهة فمن شكم فرق بينهما فرق بينهما يعني يفرق بين الواقع والموضوع المعتدد يفرق بينهم هذا أول شيء نعم ثم بعد التوقع هذا الحكم الأول إنه يفرق بينهم نعم وأتمت عدة الأول أتمت عدة الأول إذا حصل الفراء حكمنا بأنها تبني على ما مضى من عدة الأول المدي كانت له عن طلق وهو طلقا اعتدد في عدة الأول إذا شكم يفرق بين الواق بشبهة وبين موطوئته ويفرق بين الواق بشيء شاحن فاسل والمرأة التي وقعها بذالتين شاحن فاسل هذا شكم الأول فلا يذنع منهم هذا لأجل استطاع الرحيم من الأدتين بعد الفراغ يفتدأ بالحدة فقلنا إنه مضت حيبة فتستقبل حيبة ثالثة في هذه الحالة و تتبعها بالوضع للعدة الأولى لأن الوضع حصل غير العدتين غير جدئين عدة وما يستثب منها مقامها عند الثاني ولا يستثب منها مقام عند الثاني يعني مثلا إذا فرضنا العدة عندها بالأشهر ما تحسب المدة التي مكزتها عند الثاني مثلا لو كانت تحسب بالأشهر فنضع شهر ثم عقد عليها الثان لنكاح فاسد ففي الحقيقه ينقض هذا النكاح إذا عقد عليها الثان بنكاح فاسد لا تزال في عدتها حتى يرا يعني انتخب اولاد فلا بد من وجود المضط يحدث الخلل يا اخوان بدخول الثاني على الزوج يحدث الخلل اذا حدث الدخول والدخول لكن لو في هذه الاو ان فاسد العقد فاسد ان فسد العقد وراحت على على عدتها مثلا هي تسب الاسد تسب شهر محرم ثم عقد عليها عقد فاسد او بطل ثم ضمن ان هذا العقد فاسد هي لم تدخل ولم يتم من الدخول فحينئذ تدعي على انها لا تزال في العده وتحتسب ايام الصفر من العده حتى ولو كان قد هو لم يحدي اجتماع يعني تختلي معه وتظن ان هذا جائز لها وما تبين انه لا يجوب فهذه المدة يستفد من العزة يعني تضيقها الى الاشهر التي مدت من عزتها ثم اعتذك للثاني ثم اعتذك للثاني اذا في الاول تبني اللي هو ضيدها الاول فتقول وضع الثاني يمنع وبعد ذلك اللي سرت بينهما ظنيا على عزة الاول معنا. لأنه قصر مصطفحة وتحذ له بعقب بعد انقضاء العزتين قلنا الحكم إنه يسرق بينهما وهذا لا إشكال فيه متى إذا الوقت فأما إذا فرق بينهما قبل الوقت تحذي لله إشكال إنهم عدة ثالية ومحتفظ فيها ويحتفظ فيها الوبة التي مكثتها عند الآن ماذا من يقع هناك فلا يؤثر العقد الثاني إلا بالجناع كما ذكرنا الحكم الأول ينفرق منهم ثانيا تتم عدةها من الأول هذا اللي يسمى الجناء يعني تبني على عدة الأول ولو مضى عدة الأول شهر ووضعت هذه الحادثة في الشهر الثاني ثم حصل خراب بعد منتصة الشهر الثاني فقمنا إذا حصل جناع تبني مجبرة خراب يستدعي من المصرفين لكن إذا لم يكن اجتماء فالأمر تام كامل وكأنه لم يحدد شيء إذن عندنا الصورة تام إذا دخل الثاني بنكاح شبهة أو بنكاح فاسج فنقول لا يأخذ الأمر من خالتين إما يعقد ويأخذ ويأخذ وإما يعقد ولا يأخذ فإن عقد ولم يأخذ تغير مؤثر وهي مستمرت في عدته وإن عقد ودخل فإنه في هذه المكانة تقطع المدة التي قضتها معه ولا تحتشدها ثم تستأمس بعده شراقه لها فلما فارقها بعد الحيضة الثانية في هذه الحالة تحتشل الحيضة الثانية ولو فارقها قبل الحيضة الثانية فإنها تحتشل الحيضة الثانية للأول وهذا ما يسمى بل بناء بناء عدة يعني تبني على عدة الأول لا تهتمها لأن من يقول تقطع هذه يسمى ملهب الاشتئناس ومن من يقول تبني على عدة الأول وهذا يسمى ملهب الجناء وإن تزوجت في عدةها لم تنقطع حتى يدخل بها وإن تجوّد في عدةها إن تزوجت رجلاً في عدةها هذا طبعاً لا يجب المرأة أثناء عدة لا يجب أن يأخذ عليها أحد وراء ندخل بها وهذا حكم مجمع عليه بين أهل العلم رحمة الله عليه فإما الله تعالى شرع العدة لحق الزوج الأول وحقه مسكسحة حتى تتم هذا الحق وتم للعدة الثانية قال رحمة المرضين عقدة وإن تدودت في عدتها لم تنقطع حتى يتفن بها وإن تدودت في عدتها لم تقدم معنا ممن ينحوص بالنكاح الصقيق ومنهم من يلغيه لكن في التي ذكرناه مستقيم للشكم فإذا تدودت بمكاح صحيح يعني ظاهر الصحة في أثناء عدة الأول ثم الحكم قالوا فيه تفصيل على الصور التي ذكرناه إن عقد ولم يدخل لم يؤثر وإن عقد ودخل فإن هذا الضخور يقطع ثم المدة التي مكفتها بعد دخوله بها ما بين دخوله وفراطه هذا لا يحتفظ ما بين دخوله وفراطه يعني تبريغ بينهما لا يفهم بكونه يتابع التي هي الأولى فلو جلت شهرين فقطت الشهران من العدة فقطت الشهران من العدة وبنت بعد الشهرين وهكذا لو كانت من دواتي الحيل كما تقدمنا نعم فإذا سارقها بنت على عزتها من الأول ثم الثانفة العزة من الثاني إذن عندها عزتها عزة قطعة وعزة تأتي مستقيمة ثامة العزة التي قطعة هي عزة الجوجة الأول لأن النافع الثاني والعاقب الثاني قد جاء في في حفقة الجوجة الأول أنه إذا كان يعلم التحليم فهذا طبعاً في إشكال منذنه يعني من يعلم أنه لا يجب مكاح المرأة في عدتها وعاقة عائلية هذا تلاعظ شرع المعجل تم من يعلم أن هذا لا يبني له من الله شيئاً لكن يقع برغة الحامل بعد الشبهات وقد تخزع المرأة الرجلة وقد نظن المرأة هذا في بيئة ما فيها أحكام ما فيها علماء ويجهدون الأحكام الشرعية تتعرض المرأة وهي في عدةه يعقد لها أبوها لها أخوها وليها فهو يظن أن هذا حرب ثم يزوجها وهي لا زالت في عدة الأيام يعني لا زالت في عصرة الآية هي حكم العصرة الذي هو مثلا مطلق خلاق الربعين قد يمع أن مطلق خلاق الربعين في حكم انتوجه وإن أجد بولد من أشابهما انقضت منه عزتها هذه ثم اعتدت الآخر وإن عشت ولد من أحدهنا فانقضت عزته به إذا كان الثاني عقد عليها ودخل بها وهي حامل من الأول فمعنى ذلك أنه قد دخل أثناء عزة الأول التي ينبغي أن تقيد بالحمد وتعرفون ان الحامل عجتها كما تقدمنا على تصفيره عجتها أول على ففي هذه الحالة الولد للأول واللد الثاني الولد للأول ونحكم بكونها لا ذال في عجة الأول ولا يحكم بخروجها طبعا يفرق بين الثاني وبينها ثم تنتظر حتى تبع ولد أول لتخرجا من عجته لأن الولد ويدا فالحمل إذا وقع في تداخل الحدثين ننظر لمن هذا الحمل إن كان الحمل الأول فحينئذ لا اشكال من تضع حتى تضع الحمل وبالمجبرة بوضع آخر بسم الحدث الأول لا الثاني لأن الولد أشتبه ولده وإن كان الولد الثاني مثل أن مثلا تكون سعتد من الأول ويمدي مثلا عليها تكون مثلا صغيرة ثم بعد ذلك يظهر ظلوغها ووضع الثاني بعد الظلوغ فتحلم من الثاني ويتضيح الحملة على الرحيم بطارق المدة على الضابط الذي ذكرناه في نسبة الولد فإذا مضت المدة أو كان الوضع بعد الحيث وكان وضع الثاني علمنا أنه حمل الثاني للأولد طيب إذا كان حمل الثاني هنا ما نحب قالوا نحتسب الحزة للثاني وتمتظر حتى تضع هذا الولد فإذا وضعت هذا الولد خرجت من حدة الثانية ثم بنت على عدة الأول بنت وكان عدة الأول مثلا نضع منها حي نضع منها شهر يصبح المسألة المشهورة تدافع عدة الحي مع عدة الأشهر فعند ذلك الثلما أن إن كانت صغيرة أثناء عدةها من الأول ومع حصل أنه دخل بها طلقها فاعتدت بالأشهر بالشهر الأول بمثابة الحيظة فإن داعها الحيظة بعد ذلك بمت ولم تستمي فعلى هذا المبهد يرون أنها تدمي بكث حيظة بحيظة لأن كل شهر يكون مقام حيظة واحدة فنقول لها انتظري حتى تضعي ولد الرجل الثاني فتخرجي من عدة من عدة الثاني فيما تبني على عدة الأول فالحال فيما إذا عقد ودخل قطع عقد ودخوله بالمصحف بالدخول عدة الأول من نتبه على ذلك فيكل بذلك ثابت هذا الولد مع وضعه بذلك ثابت العقد معه الدخول لأنه لا يشتك فذلك مدد هذا الوضع الحمد والوضع لا تستثن من عدة الأول وإنما هي من عدة الثاني لأن الولد ولد ومن يوم ياما سجدته زائنا الزائنا لشبهه سانته العده بوقه ودخلت فيها بقيه, بقية قال رحمه الله ومن ياما سجدته الزائنا بشبهه ومره اذا المريض اطلقها ثلاثه لا يحل له مطلقه وصورة المثل اذا طلق امراته فدانته به في هذه الحالة إذا وقعت البلونة لا يجب الزوء من جامعها أو لا يجب الزوء من ففي هذه الحالة لو أنه ودئة وهي في الأصل يخبر أنه لا يجب الزوء فأصبحت حندنا عدة ثالث على الأقل يفتخ وقه لمرأته البائد وقل الأجندي أثناء عدته هنا لأنه هو شهر أجندي فإذا قلمت طلاقا دائما خلق أمرأته ثلاثا خلق الثالث الأخيرة فقد ذانت منه وفي هذه الحالة فقد ذانت سمع الدائم وحصل وقل فقد حصل منه يكون موى والأجندي على حد سواء لكن ايه يفقد قيمه فطبعا كان الولد ولد ولد وضعه كان ابرا حق نعم استانه العده لوضعه استانه قال بعض العلماء تداخل العدتان وفي هذه الحاله حكمنا بانه في حكم الازلي ووجه حكمنا هذا يقول يكون في حكم الازلي من, من وجه وفي الحكم الرضي للواحد من وجه اخر يكون في حكم الازلي من وجه لأننا استأنفنا العدة لأن الأجنبي كان الآن عندنا الصورة كان. الصورة الأولى إذا كان محمد طلق زوجته ثلاث طريقة ثم أثناء عدتها من هذا الطلاق الدائم وقع دماغه هذه بالنسبة للصورة التي فيها الخلاف الشر والتي ذكرها من رحمه الله في هذا المدين الصورة التي فيها الأجندي يطلق محمد فيأتي علي ويقع في هذه الحالة دعل وضع علي وهو أجندي فوضع علي غير وضع محمد فيقولون يكون وضع الإنسان لمطلقة جلدان كوضع الأجندي حينما حكمنا بالإستعلاس إذ لو قلنا وضع واحد كان كان بنى على ما تقدم وأسمت الدنيا على ما تقدم وأسمت المرأة عجتها تاكن كونها تكون في حكم كونه يكون في حكم الوضع الواحد قالوا إنه إذا اتفأنا يستألف عجة للأمرين يستألف العجة للأمرين ووجه ذلك أنه بوضعه الأخير يكون حينئذن قد خرجت تمت وخرجت عدتها فحين إن شارت الإجنبي المذهل وفي الشخص الواحد المذهل آخر مين. ودخلت فيها بقية أولى ودخلت فيها بقية أولى شهر بكرنا وإن كانت دخلت فيها بقية أولى وكانت اعتدت من أولى شهر وورا حصل حصل الوقت الذي قلنا إثناء العدة فإن هذا لو وقع في صهر فقد مضى شهر محرم ثلث العدة مضى ثلث العدة فبقي من العدة كان الثلثان إذا مضى شهر بقي شهران إذا مضى الحيضة بقي الحيضة ثان فإذا كان قد طلقها طلاقا بائنا تعتدف في فقد مضى ثلث العدة فحصل الوقت وضع عدة البائن كنعين يكون بعد مدير ثلثة فبقيت بقيت ثلثات فنقول له يستأنف بعد وضعه بالفضل يستأنف ويكون هذا الاسؤلاف تذكر فيه الحيضة لأنه سيستأنف بثلاء حيضات سيستأنف بعضة كاملة وإذا استأنف بعضة كاملة اندرج تحتها ما بقي من الأولى رالدا فأني يكون يبقى شهرات أصيبتها أو الأقل انه اقل العده من ثمانيه ايام بشهرها ما يرق شهر واحد ثاني او متفقد كان في الزمن الاشري وانك لمن ادان في عدتها ثم طلقها قبل ان تقول بنى نعم وانك وانك في عدتها ثم طلقها قبل ان تقول بنى كذلك انك لمن ادانها في عدتها انتحى ما اذا انك حمل من اذانها في عدتها اذا قال هذا يطلقها طلاق خرج ثم ما ذكرنا في مسائل الطلاق وانك من اذانها في عدتها من اذان النكاح من اذان في عدتها عقد عليها اسمها عدتها ثم طلقها قبل دخول ثم طلفها بعد هذا النساح الذي وقع منه بعد قبل الدخول فيها فنب لأنه هنا في هذه الحالة ما حق الدخول ونحن قلنا أن الشرق الأقدم وأكثر نحصل ماذا الدخول وبناء البناء على ذلك لا تستأمن ولكن لي تبني الفرق بين المسألتين الفرق أخرى بين المسألتين أن المسألة الأولى المسألة الأولى يطلق ثم يجانب ينطلق ثلاثة يسمون الباعث باعث منهم بينونة كبرى يطلق ثم يجان هذا المسألة الأولى المسألة الثانية يطلق ثلاثاً باعثاً ثم يعقب في فرق بين الاثنين هناك وط وهنا عقب فالعقب هذا حقب كافي لأن المرأة المطلقة ثلاثاً أو التي باعت دفناء طبعا ما تحضر إلا طبعا إلا كانت من هذا لا تحضر إلا تحضر هذا لا في هذه الحالة لو حصل عقب لا نرى بمسلمين يضيب أنه لو حصل عقب على البائل دون دخول فهذا الشكم كما تقدم معنا في المسائل الماضي أجواب معنا قال إنها تبني ولا تبتأل لأن عقده عليها عقب المساء لم يحصل فيه ورقه وقد ذكرنا أن المعطر أن يحصل الضطول والله حتى يخطيس حتى نحكم بالاستئنار وقلال على ذلك إذا حصل منه العقد ولم يحصل منه الضطول فإنه لا يحكم بوجوب الاستئنار فإنه يبني أما حصل العقد والذطول فإنه يقطع وحينئذ يستأنف وتدخل بقية العدة الأولى العدة الثانية الثانية قال رحمه الله تعالى طفل جيدا مرحبا شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المفوقة والعزل فضيلة الشيخ من فرقه بين الطواقع والفسق عند الفقهاء رحمه الله. الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على الشيخ خلق الله وعلى آله وصحبه ومعنى أما بعد فحسخ المكاح يأتي على صور عديدا والأصل أن العصمى إذا ثبتت لا يفكم بزوارها إلا على وزه المعتبر شرعا وهو الطلاب أو الفصل ويحسخ المكاح طبعا في دائما الأحيان بطلب من النهاد وفي فتخ النكاح كما إذا ضع حقا من فقوطها ومن أمثلة ذلك إذا ظهر عيدا في الرجل يعني كان الرجل يكون بفقوطها للزوجية ثم أصبح عمينا أو أصبح مجمونا أو أصبح به آذاء من قيام بحق الزوجة الذي اعتبره وتضرر في المرأة حيني تطلب فتخ النكاح ترفع عنها وطلب القاضي وتطلبينها مرسخ مكاحها من هذا الرجل لو أنه كان عاقلة ثم تجأ جنة وتضررت بجنونه حصل عليها ضرر فرفع تمرها إلى القاضي وقالت أريد فسر لأنه منت لم يطلق النجين وفي هذه الحالة يرفع عنها إلى ويحكم بسفخ مكاحها من هذا الزوج وعلى كل حال بحيث الأصل الشرعي الفسخ لا يمكن أن يكون إلا عن طريق القاضي هو الذي يقدر وينظر هل من حق المرأة يفرخ النكاح بينما ويندمجها وفي دعاء الأحوال إذا حصل الضرع قد يتولى القاضي الفسخ في بعض الصور الخاصة ويحكم بزوال العسمة وارتفاع قيدي النكاح واختلف العلمات من مصر الفسخة من شعف هل هو طلاق او فسخ واجتحيح أن الخلعة طناق وليس بفشخ لأن المبي صلى الله عليه وسلم مقال اقبل حديثا وطلقها تطريقة وأن المبي يسل بالطلاق هو الأصل أن يكون بيدا راجع لبه وقد يقوم قاضي مقامه وقد يكون, يكون المجنون وولي الصديق مقام هو الطلاق للوفيه مثل نزله الموكل لكن الفرق يا اغلى الشوري عن طريق القضاء فما الفرق بين الطلاق وبين الطلاق انه ما قد يستنيان وقد يختلفان مثل الآن عندنا في الطلاق يكون رجعيا ويكون بائنا لو تلقى قبل الدخول فهو طلاق بائن لا يمكن لكن بس في جميع صوره إذا حكم بتسخي فإنه لا يمث ابتجاعها إلا بعقبه جديد ولذلك في الطراب يمتلك ابتجاعها إذا دخل بها تطلقها طلقة واحدة أو طلقتين ولن تخرج من عجتين لك ابتجاعها بدون عقد كذلك أيضاً يمتلك ابتجاعها بدون رضاها إن شاءت أو أبد ولكن في ذلك لا ولذلك هذا الذي جعب على العلماء يقول إن الخلق فصن وليس بطلق لأن لو قلنا إنه طلق كان حق الرجل المراجعة وإذا كان من حق المراجعة فات المقصود من الخلق لأن المقصود من القرع الفلسة المرأة ظرر الزوج عنه فتعطيه ماله وتخالع إذا قلنا إنه طلق قالوا من حق بعد ما تخالعه يعود ويراجع لذي قالوا منها طلق بارن خرجوا من هذا الإسلام فقالوا قلعوا طوقة باعمة طوقة باعمة كما نطلقها طوقة للدخول فإنه في هذا الحال يفكر بكونه لا يحد له إجاعها إلا بعقل جديد وينبهنونا الصغرى لله فعلا أشابكم الله صديدة الشيخ طبعا من الفوارق أن الفصل لا يختص في الصلاة يعني إذا, إذا, إذا فتخ النساء لا دعوه لا يشتسب فإذا قلّا اشتسبت كذلك أيضا من الثوارد أن الفسط يهدم والطلاق قد لا يهدم ما ذكذا في رجعية وفعلهم لحال من حيث الأصل أن الفسط أقوى من الطلاق في بعض الصور أقوى ولذلك لا يمكن أن يحكم الفسط لأن الفسط المكال في صور خاصة خاصة فيما يتعلق بالقضاء أثابتنا الله فضيلة الشيء اجتماع اعتمت مأموم ظنته إماما وهو في الحقيقة يقضي رفعات مفاتت مع إمام آخر ثم حكم صلاة الجميع أسابق. هذه المسألة أولا لا يجوز للإنسان أن يصير مأموما لذن هو مؤتم بالغير فإذا جئت ووجدت إنسانا مصلي وراء إماما معه أو بهده قابلا لفراته لا يجزد أن تأثن به وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤثمنا فجعل المأموم مؤثم بالغير وجعل الإمام غير مؤثم فإذا أثن به المأموم يتم بالمامون صير المامونه اماما النبي صلى الله عليه وسلم جعله مؤمنا وصير المؤتمنا اماما عن النبي صير المامومه اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقص على قومه تابع وبناء على ذلك ثاب الجل الاعتماد بالمامون اتفق العلماء واجمعوا على انه لو كان الامام والنعموم وراءها مصنع أثناء الاتخذاء بالإجناء لا يشد الإجناء وأنه لا تتشهد الجماعة وطبعا المدى الصالحة المبلغة أنه إذا بطلت الجماعة وقد نواها بطلت الصلاة إذا نواها جماعة ولم تصحها ولم تتوشق فيها شروط صحتها باعتمامه حكم بالطلاة يعني الانطلاة الصلاة هو وجود الهادة عنه ومن الغنماء يعني بعيد الجوع من الصور يقوى يرى انه ينقلب منفردا وصحة الصلاة لكي تستخدمه منفردا لان ما ينال اثر الجماعة على هذه القوة بصحتها منفردا لا يمكن طرأ لقاء الحكم في صلاة الجمعة فانه لو اعتمد في الجمعة بشخص يظنه يعني الجماعة متضيا انه مأموان في هذه الحالة يزمن عداظه لأن الله لا يصح أن تنقلب له نافية تنقلب له من شريدة الجمع لا لقصة أن تنقلب لهم بريبا لا يرضع إلى الأصل من صلاة أربعة ركعة هذا الأصل وهو كونه يصلي أثناء إيمانه بالإيمان لا يوجد سلام هذا بالإثناء لكن اختلفه لو أن الإيمان سلم وضطلت لك رفع أو رفعتان وقمت تقضي وجاء الغير ويأتم في هذه الحالة هناك وجه ضعيف عند بعض العلماء قلوا به بعض أرحال الإمام الشاكري رحمه الله أنه يجوز للغير أن يؤتم به وهذا ضعيف وإظهار السلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من انتبطت صراته بالإمامه مؤتمن على كل حال وذلك قد إنما زُعد الإمام به ولذلك نجد مأموما مؤتمن بإمامه بعد ثلاثة أن يدني على صرائه مع إيمانه ولا ينقطعنا ولا يفصل من حيث الأطر على ذلك لا يستطيع به بعد أن قام للقضاء لكن لو أنه لم يبرك مع الإيمان شيئا وجاء في التشاهد الأخير ودخلتها معا من نفسي فقلت له إذا سلم الإيمان فأتم بي أو أتم بك فلا بأسمي ذلك في قول فائصة من العلم لأنه ليس بمأمان من جهة الإدراك يعني نقوله من جهة الإمام يؤتم به من جهة الإدراك ولذلك لا يفتم بكونه مؤتماً على الحقيقة إلا بإدراك ركعة فأكثر وهمنا لو أن هذا النعموم دخل في يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من ركعة الأخيرة فإنه يتمها أربع ركعة لأنه لم يدف الجمعة على أن الإدراك الحقيقي شيء والإبراك الحكمي شيء آخر فمن أدرك فكم الجماعة فضلا ليس كمن أدرك فكمها حقيقة فلا يؤتم بالمدرك حقيقة لأنه مرتبط بإمامه ويؤتم بالمدرك الفكمي التقديري أنا أصح قولي العلماء رحمه الله لأن من أصح قولي إنما جعل الإمام أن يراد به المدرك أنه يثمر على المدرك الحقيقي لغيره الله تعالى أشابكم الله فضيلة الشيء سائدة لتكون كثير من الأخوات حريصات على حضور التروس والمحاضرات التي تقام في المساجد هل يجوز المرأة إذا جاءتها الحيطة أن تحضر إلى الترسي أو المحاضرة وتجلس عند الترج أو عند الموضع الأحذية فرمكم الله وهي ذاكي المصلة النساء هي ذاكي البال من جهة المصلة أو المسجد أشابكم أولا نشاء الله العظيم رب العافية ترين أن يجي الأخوات فاضلات الحريصات على العلم والتعلم ولا شك أن المرأة المؤمنة التي تطلب العلم وتريد وجه الله سبحانه وتخاف الله عز وجل في خروجها لطلب العلم بعيداً عن السبرة لا شك أن الله أراج بها خيراً وخير ما نوصى به لا التي من الله لحضور مجالة العلم الإخلاص الله عبد وعجل والبعد عن فترة ما عنه فإذا وفق راضي الله عبد وعجل أن يعظم الأجر بالنفوذة لطالبة العلم من لهذه الأطمين العظيمين إخلاصه بوجه الله وبعد عن فترة في القول والعلم وأن ما ورد السؤال عنه من دقول المرأة الحائق فإن المرأة لا تدخل النصر إذا كانت حالحي ذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخضرة قال إني حائف قال إني في ليس في يدي فدل على أن الأصل عدم تقول حائف لقد قالوا أن أم المؤمنين العائشة رضي الله عنها لما قال لنا ناولين الخضرة قالت إني حائف فامتنعت من الضقول واعتبرت بكونها حائفة فدل على أن هذا كان مأمولا به في زمانه لما لا تشاء الأحكام من أنني. وقال عليه عن يسكت الأمجال في القرية وقال لها أن غير أن لا تطوح في البيت حينما حابت حدث الوزاة فالذي عمل مرأة أن تلتزم به أنها لا تدخل نسجد إذا كانت حائلة والله يأجرها ويكتب شوابها وقال الله ما من السعين مؤمنة حرفت على منذ بعين وواغب عليه ثم جاءه العذر إلا كتب الله أجره ولو نضى في العذر سنوه لو جاءه عذر وهذه فائدة المداومة على الطائرة كمت رجل مشلول مبعد تكسب له ملايين حتى ناسيهم لأنه نشأ نشأة صالحة وجاءت تلك المفيدة والنظمة على تلك البلية على طاعة الله ومرضاة الله ولذلك كل ما شاغف هذه فائدة المحافظة على الطائرة أنه لو حصل لك أي ضغط وأي عذر كتب أجلك كامل الشخص يصلي ويقوم يتهد بالليل فيأتيه حذر فإذا جاءه مرض أو شافر واتبع السنة وترى خيامة كتب له أدر ما يقوم بها. لو كان يختم القرآن كل ثلاثة ليال كتب الله نوضع أدر خطم القرآن إلى شافر الثلاثة إلى كأنه مقيم حاضر أنه يعامل مكريش ومن أكرم من الله الذي لا تنفد خزائنا ويده فحاء ليه والنهار لا تغيبها نفقه جل جلاله هو تقبله ومع هذا كل حتى إن كرنه جعله بكبير السلم الذي كان في شبابه محاذبا على الطاعث ومجاله المشيد يكتب الله له الأجر كاملا غير مرض فإن كان في شبابه يجلس مجال في الذكر ثم لما كان يرضعف عنها كتب الله له أجر مجال في الذكر ولو كان في مجال في أيام شبابه حريصا على أن يذهب بالرحم بنفسه حريصا على أن يسر ذكره باقي حريصا على أن يقف مع المقروضين والمنقودين ويذهب بنفسه للإصلاح لأن الناس كتب الله له الوجود فما وقف أحد على بابه وسأله النساء فقال له والله لو قادر لذعب إلا كتب الله له الأذر كامل الأول والثاني للعذر قال تعالى ثم رددناه أكثر فاثرين إلا الذين آمنوا وعملوا الطالحات فلهم أجر غير من نوت يعني غير من قال أبو أمو في القلب كفيرها في وقال لطائف المذكريين لهم أجر غير من نوت لأن الله يكفي لهم أجر الشباب كاملاً كاملاً غير من قبل فلو حين رأى مأساً وكان سلال القنطيشان الأخيرة راجع من كل طمره يشعر انكبر مفعدا فادرى كامل من كان غيرنا هذا فضل عظيم كله بفضل الله ثم المواظبه على الصلاه كريم سبحانه وليس هناك اكرم منه جل جلاله ولا اتم رحما في خلقه ولذلك قلت نصبه نادم وهو البطول الودود الود خالق الحب قد لا فياتي اني اودك ليس كقول اني احبك فمن يخالص الحب فالله يكون رد بالعباده سبحانه وهو أغنى ما يكون عنه وهو أفضل ما يكون منهيه كمسلا فمن رده وغلقه ومحبته من خلقه وإحسانه له أن من عدى ما يحافظ على خطة المنفصل الخير للأولى وهذه فائدة من حافظة على الشنة أذكار القيام، أذكار, أذكار القدوب قال بعض العلماء حتى أن الرجل يكون على طاعة وخير ثم يفاض بالجنون فجأة يأتيه جنون يزول عقله يعلق بالله في حادث ومن يصح مجموناً يكتب له الأجر كاملاً قالوا والرواب بالله يخشى على من كان على المعاصي واستدامى فما حال بينه ومن معصي للعذر لأنه لونه بلا العذر يفعلنا يخشى لكن مع ذلك الصحيح أنه ولكن هناك أشياء يسمونها تقديران ذكر المنون عجم على إسلام القواعد التقدير ماذا تنزيل معدون منجلة الموجود والموجود منجلة المعدون قالوا لأنه لم لا كان على طاعته المجنون الآن ما هو مسلم يعني أنه مجد الكفر بالشهادة من يعج ولا يعج قالوا نحكم بإسلامه لأنه كان قبل دونه مسلما فنزلنا المعدون إسلامه منجلة الموجود بصفحابا للأصل الذي كان عنه ونقول سلامه صالح ورمنا مجادله جنوني أو سخريه أو بلاغه الفعل العادي واقترف الذنوب نقول غير ما فكل استحباب الذي يعرف عنه كل هذا كله ما من واضح عنه فنقط طارده التي تضاف هذا نخلف شاهد على ظروف العمد ولا تحضر النقد لا يقول احد يشد عليه لا هذا حكم الشرع بل هو ما يحكم الله بشكل ترافي ظاهره الشده إلا كان رحمه أددًا لأنه لا خرج من الشريعة للشريعة روحي فانظر إليها تجد في, إليه. في قعر دارها ويتقل لها الأدوة الثانية من الله تعالى في هذا الحالة تجد خارج المسجد تجد سندباب المسجد وكثلة لكن لا تجد ولها أن تجد من رأسها من قصري ولكن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا تذل ولا يجل طالب عمّن ولا طالبه طالب إلا أعظم وأن لا يهيئ نفسه وظهن إلا أكرم كان أحد العلماء لما وقف موقفاً ظاهر الظل في طلب الحلم قال ذل في مقامه ذل في مقامه فطالبة الحلم التي ذاتها عندما ذكرت السؤال عند فلا شيء كبير جدا فتجدها إن رأتم ابنة ناس اللي سبك دمها معها نفسها لكن في حلم الرجل ابن الناس لكنهم على أبواب العلماء الزاحف ويجد في ذل ليس نحن بالله من الجمال وإكرام المدين الله عز وجل فضخن ضخن للمرأة صالحة في جارة الرائحة وعند الله رائحة لا يخيذ صاحبها ولا شك في عظم ثوابها وأجلها عند ربها كتنها هم فعالة حينما تتحملها بالمشاة والمرأة أكثر شغلا من الضدر وعلى كل الحال قد أظن الله بوجود الأسرة إلى حق العزر العبو قد يكون عيسر ومشهد الله العظيم ومد العرسي الكريم جميع التوفيق يتفتنا لهذه المسألة أن تكون هناك خارج المسجد إذا كانت هناك غرفة خارج المسجد خارج المسجد بخلاص مثلاً لو تتطع جزء من المسجد لو تتطع جزء من المسجد فراق من المسجد لكن لو أنها ظنية غرفة خارج المسجد على أنها مفترة وعلى أنها استراحة أو على أنها عند الضيوخ يستقبل بها أو حفلات خاصة تفعل فيها في هذه الحالة يجب المرأة تبقى في, في هذا المرحط وهو أرحط بالنساء والله تعالى أسابق الله قدير في الشيء من صلى لمدة أسبوع دماء قد تغير طعمه بسبب نياه المجالي علمًا لأنه لم يعلم سبب تغير طعم الماء إلا بعد أسبوعه التغاذ هذه الصناوات الماء إذا تغير طعمه ولونه وهذا الروسحان هم أقوى لفاق التأثير اللون والطعم والرائحة قد تكون أول لكنها مؤثر فإنه يحكم بما غيره إن كان تغير لون الناب بماذج طاهرة فهو طاهر لا طهر كالشبر مثلا نقول صار طاهراً لا طهوراً ولو تغير لنجف حكمنا بقوله نجفاً ولذلك يقولون والمتغير يأخذ حكم ما غيره يعني كان نجفاً هنا إن كان طاهر بضائر أما الدليل على شبوث القسم الثاني هو ظاهر السنة وإن كان القرآن قد على ذلك الجهر اللفظ فإن الله تعالى يقول وعن زلنا من السماع ماءً طهورا لا نقي الطاهر وطهور فؤل لغه العرب وزياده البناء تدل على زياده المعنى فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا لما قال هو الطهور ماء هو الطهور ماء الطهور هو الطهور ماء, هو ماء هو الحل الميت فلما بين البحر طهور ها قد هو طهور ما لما قال هو الطهور ماء فأسفت كونا ما طهورا إذا كان على أصل خيطه وفيه نقول إن هناك فرق بين الطاهر والطهور لنثنان الحديث في هريرو وهذا نجد مرض لنا وذلك أنه من الصحابي رضاه عنه ما قال لرسول الله قال يا رسول الله إنا نضحب البحر ومعنى القديم من المال إن توضعنا به أعطيشنا حتى نتوضع بماء البحر مع البحر رائحته متغيرا ولو هو متغير بقول المفتر فمن هنا دل على أن أي شيء يتغير ركما متغيرا متغيرا, متغيرا بطاهر فإنه سنعيد من أنتقل عن الأرض لأن الله قال ونزلنا من الاجتماع الماء طهورا فجعل الماء باقي على أصل خلقته طهورا ومن هنا هذا الماء الطهور يكون على أوجهه إما أن يستقض في الأرض فأستمناه في الأرض وإنا على ذهاب به مقادرون وحين إن تقل كل ما إن ستن في الأرض واستخرج كماء العين أو, كماء أو خرج بنفسه كماء العين فهو طهور لأن الله وصف أصله بأنه طهور هذا الذي نزل من السماء وقال الله بأنه طهور يأتي على وتيه في الأرض إما أن يسكن في الباطل من الأرض إما أن على وجهه إن سكن في باطنها فماء بئر وعين وإن جرى على وجهها فماء سيد منهر فإذا كان ماء بئر وماء عين وماء سيد وماء نهر فهو طهور لأنه ذائم على أصله القتل فالبحر لما كان في أصله طهور لكنه تغير كان في أصله طهورا كما هو معلوم البحر لذلك لا هجائل تشيول ونحنه لكن تغير ودل على أن الطهور إذا تغير ينظر في ما غير وكان نجسا ونجسا إن كان, نزف نزف إن كان طاهر وطاهر ومن هنا قال جنهور العلماء ينقسم الله لأنه ينقسم الله إلى هذه الثلاثة الأقسام وطبعا هناك من قال إنهم قصنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع من فيها أثر العزيم هذا هذا متغير والحقيقة هناك فرق بين صلص صحابي يعني كل قصعة قصر العزيم بدون قل فيه قصر العزيم وأنتم تعلمون من أكل العقيدة وأكل العزيم يعرف أن العقيد يجبس في الإناء ولا يتحلم ويأترح حتى ينطلب الماء أبيضا إلا بعد قصره ولذلك لو أخذ قصعة باقي فيها لا لأنه كان يصل حتى يعني يبالد فمعنى فيها أثر عجيب يكون شيئا يابسا داخيا ثم يصب الماء وليط معنى مجال قفعة فيها عزيز يصب الماء وطوض الماء هذا وبناء على ذلك لا يقع هذا الجريع على المعارضة الذي يذهب إليه شنهور ربما الماء والماه في هذه الحالة ينزمه أن يعيد الصنوات إذا كان الماء الذي يذكر ماء النزل كما المجاري الماء النجاري فينزمه أن يعيد الصنوات لأن كان منضغي عليه لما وجد الماء قد تغير طعمه أن يب أن شخص يأتي يتغضى بالماء والماء رائحة متغيرة وطعمه متغير ثم يأتي بعد السبوع يسعى أنه خطنا الذي يقفر ولذلك لا من هذا يغضى لن هذا التفريق الشخص إذا تخير عن الطعم الماء ماذا يرحل يرحل أنه لو كان يشرب هذا الماء فمن يجرد ما يجب الطعمه يذهب يفتش في يرحل في الحال لا بد أن يعيدوا هذه الصلوات لأنه تبين أنهم صلوا بغير وضوء ومن ذلك السلم والله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع لأن الوضوع الشرعي بالماء الضهور وليس بالماء المتنجز والله فضيلة الشيء من أدرك مع الإمام ستة من ستتي السفل فهل إذا سلم الإمام يسجد الثانية سابقا من أدرك مع الإمام ستة من ستتي السفل فهل إذا يفسد المأمومة والسدفة الثانية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من ونه إما بعد فاختلق العلماء رحمهم الله في المأمومة إذا لم يدرك مع الإمامة إذا لم يدرك نفس السهو هل هو منذن بسجور الدهو أو يسر منذن فعلى القول لأنه ليس بمنذن فهذه السجرة الثانية ليست لواجبة عليه وحينئذ إذا سمل الإمام قام وصلى وأما عن القول لأنه مهدم بسجود السهل سواع أدرأ السهل أولا يدرك فحينئذ فيه إشكال لأنه لم يدرك نفس الصلاة وإنما أدرك سجود السهل وهناك فرق من إدراك الصلاة أو جزء الصلاة حتى يحكم بوجود عليه موبين ادارات جزء سجود السهو فالحين اذا قد ادرك الجزء السجود السهو في السجده الثانيه والاشبه فيها انه لا ترتبن السجده الثانيه لانه مأمور بالقيام للركن وهو اتمام صلاته واكمال ذلك يقبل او فلا يشتغل بشيء يشتغل على هذا الوجه وانما كونه يتم صلاته على وجه ما كبر الله عنا فصابت الشيء تقول تعالى وان تشكروا لنعمه الله لضحوها وقلت ثم لا اله الا الله العليل كيف نشكر لمن الله علينا ونحن لا نستطيع قدرها وكيف بهذه الرغ سؤال هذه النهايه ظن هذا ان هناك تعارض بين الايتين الله امر بالشكر وانا اشكر النعم و لا يمكن أن يجب الإنسان فكيف يكون شاشعا والجواب بأن فكاليف الشرف نبني عن قدرة والله عز وجل خلف فيما في وسعه وقدرته ومن يجب في وسعه وقدرته فلس مخلف بمخلف دي ولذلك يحمد الله ويشكره على ما ظهر وما ظهر وما سبق وما لحق من النعم وله سلطان عند اولا واخرا الله لا مذاطرا صرا وجهارا والمحمود على كل حال ومشكور على النعم كلها سبحانه وتعالى يشكر الله عز وجل وله ان يشكر شكرا عاما له اللهم احمدك اشكرك على نعمتك اذا قنع ان في جسمنا من شمل كرم كرم من الله عز وجل القليل واعطى كثير اذكر الله يحمدك على نعمك لو قال احمدك على جميع نعمك ما بقي ثمن إلا ودخلت الجنه خفيفا ال منزله لكنها ثقيله الميزان وقد رتبها مثل الملائكه في سفرته وقر قرع سنه الرجل لما قال حمدا كثيرا ايضا نظاره قال في قالوا الذين يكتبيه لقد عاين 33 ملك يكتبون لهم يصعد الى السماء وهذا يدل على قدر الحمد والشكر فإذا حمد الله سبحانه وتعالى وشكره شكره على النعمة عموما لكن هناك شكر خاص عند قريان, الشكر قريان منتب الشكر وهي النعمة الخاصة فإذا تجددت عن تجدد الشكر فإذا خرج من بيته فسلمه الله من آفة في جبته أو آفة في أهله ونابه وولده لهج رسامه لك الله وشكره وإذا دخل إلى بيته الله من الإنسان لا يحاق كم تجد من النعمة المرسلة والمقيدة والضارع والضاقنة ما تحارب أقولك ومع ذلك الإنسان في غفلة عظيمة جدا لو أن الإنسان مضى خطر عن طرفة العين هذا الذي حده طرفة العين فانتفذع من البلاء الذي ربما لو دخل بكثير معين في نقلع عليه ما نحن به لا الله لطيفه في الكتاب. مقال إمني لطيفا لعبادة الله ربما جنانا وجاء بالإسم الضباهة الله لأنه وحدك الذي نرى همنا الله مطيف بالإبادة وهذا كلهم كرمين ستاني تعالى فالشخ يأتي ويدخل البيت وتجد قل أن تجي الشخص جاء ودخل البيت فتذكر نخلص الله عز وجل في المنهير تجبه آمن وأهله وجد من يحبتهم فكن من خارج من البيت سنة أخر أهده بأهده ورأيه فما رآهم لأجذاره مات وهلثه وكن من إنسان يأتي ويفض إلى بيته ويرى من النعم التي حذب الله بها أهلها تهرضا لو حصل قبل اختلال لأهلكه ودمره وحصل منها من البلاء الله قلعه وينام تحته وينام خيرها ويفضل من شبهه الله, الله أكبر واقف الرجل لاركب الصائر والمرأة تركب الصائر وهم في أقل من طرفة عمل كي يدمر فلا تبقى منهم أي فرق ثمرهم في الدر والبحر حمرهم بين السماء والأرض في رحمة منهم ظلس منهم وإحسان منهم ومرؤون بالمخاطر الشديدة والأهوال الأكيدة من كان يحمل أنه وقيف السماء من ثم لا ليس الواحد ولا الاثنين أمة من الناس تحمل وليس تفضل فقط ولكن سبحان الله تأكل وتشرب وتنسل ومع هذا كله إذا أصابها الحق ضريبة هي في البراد وإن كانت في شدة الفرد فهيا في الدفع مراحل الله أفضل ولذلك الحصير شبه على هذه أنها رأس من من الآن إذا نزل في المطار وقد انتهى انتهت الرحلة شكر الله حق شكر الله حق. من ينهض قدم ان يخرج بيدنا من هذه الطائره كان. في ذلك المكان ومن الذي كلفه في عنايه ورحمه الشيطان تصور لو ان الانسان تعرض لهذه الخطط في طريقه الضره في السماء وجاء شخص ووقف على فقط يمكن دقيقه فقط في حتت لابد ان حياتها كانها بيد هذا الشخص ولله ما هذا لهم عقل ذات بين يديه يقذبونهم يحب من امر الله أي بسبب أمر الله الزوجين أو يحفظونه من الأمر الذي قدره الله جل تبارك الله وتمدى الله مؤعظم ما ساهد فيه الأصلاح ما قدر الله إحققته ولذلك تعادث العجل والسرور وسروره حينما يعرف نعمة الله جل وعنده ومن عرف الله عرف نعمة ومن عرف نعمة الله يعرف الله جل وعنده من طريقا نعرف الله تعرف نعمة سبحانه وتعالى ولذلك كان يأكمل الخلق معرفة بنعمة الله أنبياء الله ورسوله وكانوا أشد الناس فأعظموا من شكرا لله تنزلان حتى إن الله جنيه إذا رأى النعمة بين ديك أفضل من الهج فيه السلام على الله في النهاية فلا يذهب ولا يختار ولا يختبر ولا يتجبر ولا يكتبر وإنما ينكثر لربه رائع الانتساء ويسند الفضل كل الفضل لله يحتهون الشيء سلينار عليه السلام تشق في الزحار فين الأن فين تقدم الحديث ما, ما وصل إلى الآن إلى النبي قال له أنا آتي قبل أن يغتد إليك صف فلما رآه نصدق الله منه ما قال لله بحنا وإن شاء الله فلا أبدا قال هذا من فضل غضي ثم ننظر هذا من فضل ما قال على الله فضل هو فضل الزيارة في الوقت من فضل الله عن شيء أعطانه الله عز فضل منه وتخرمن لا أستوجب من صدري الله لا من صدري ربي لأن الرب هو الذي ربى ذنعا معنا أنني مرضود من الله عز وجل تحت من أنا لو ثم قام ليه الدوني لأنه بالتعليم الأداء يجنوني الاختبرا فحرهم حكس نعن وهو اتلاء الحفاظ بشكرها الله أكبر إذا امتلأت القلوب بربها الله أكبر وإذا ما هدفت الألسل بالفماع على خائفته الله أكبر إذا سعد العزل فاصبح حميدا ويشكر وينظر فيه ان الله الذي يتجلى فيها فهو من شكر الى شكر ومن حمد الى حمد ويعتقد من قراره في قلبه أن الفضل كل الفضل لله قائلا هذا الثان للشكر والثناء على الله اعتقد من قراره في قلبه ان الله تفضل عليه بفضله سبحانه وتعالى منا كلام العد المراتب والمراتب فلا يجار بلسانه شاكرا حتى يكتبه الله من السعدين ويجعله في إيمان الباكرين ثم يتأذن له بالرحمات والباقيات الصالحات فيجعل له أول بشارة لمن شكر الله دل جلاله أن الله يضع له البراسة فيه الشيء الذي تشكر الله عليه ترى براسة وترى خيره ولذلك تجد اتبارة سنة القديمة الشخص يضع أمانه الكفرة من الخضر يقول يا أطلق الحمد للشكر تجد الواحد منه ينشر بالشرب القليل كثنى من نهر مليء بالطيل ويقول يا ربي لك الحمد الشكر ومع ذلك تجد هذه البركة وتجد الحفظ هذا الطيل الذي يحنه وكمتين من تفتيليات اليوم وكمتين من الوسوى سيكمر لكي يمكن الواحد يخال أن أكون بجوار البيت فضعا يا بحر في داخل يجب ومع هذا خينا نصح الناس أجداني وأوفرهم أردونا وأصلحهم الحالة بالشكر للذات وما ونعذة تكذرنا وترى العجل اليوم شبعان ريان تغبط عليه النعم فتا أنه يجلس عنه نائدة لو أنه نظر إلى أصناف الطعام التي فيها جاءت من نشارك الأرض ومغارجها بما لا يبصيه إن الله وحف ولا ندري هل ذكر الله حتى يتم لا ذكر رسم الله أكبر ثم يقول سيتصخف من هذا الطعام أو يذكر مثال في هذا الطعام أو يلبس هذا الطعام أو يلبس هذا, هذا, هذا, هذا الأكد كل ذلك فقم بنام الله ونسأله بفضل الله اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من السجينين اللهم اجعلنا من الساكنين إنك ولي ذلك وانت ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين